بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمه الله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انا كان كنت اعتقد ان المقدار الذي بحثناه من البحث كافي ولازلت لازلت اعتقد بذلك ولكنه بعض عليكم السلام بعض الاخوه الحضار طالبني بتكميل الحديث حول كلام الشيخ الانصار الذي نقلناه قبل ايام ان الشيخ الانصار له تقريب آخر للاستدلال الصحيح بالصحيحه أبي عبيدة، والذي أراد أن يقرب الشيخ الأنصاري إذا كان الحديث ماله الكشف الحقيقي بالذات، هذا فرقه الجوهري عن كلام السيد الخوي رحمه الله، لأن السيد الخوي ما أراد ذلك ما أراد استفادة الكشف الحقيقي إنما أراد استفادة الكشف الذي ينسجم مع الكشف الحكمي وينسجم على ما قاله هو من عليكم السلام من تقدم المعتبر وتأخر الاعتبار إلا أن الشيخ الأنصاري وضع إصبعه على الكشف الحقيقي بالذات فقال ان هذه الرواية تشهد بس انا ما اقول ان الشيخ الانصاري افتغل الكشف الحقيقي لكن على كل حال ضمن تضاعف كلماته اشار الى ان الصحيخة ابي عبيده يمكن ان نستفيد منها الكشف الحقيقي ف أنا أذكر هذا البحث بشكل مختصر لم أطالب بعد ذلك هم بتكميله حتى نخرج من هذا البحث وننتهي إلى الأبحاث الأخرى إن شاء الله الشيخ الأنصابي كلامه ما يلي اولا أشارت شيخ الانصاري الى دلاله صحيحه محمد بن قيس على الكشف واشار الى ان صحيحه محمد بن قيس وان دلت على الكشف لكنها لم تدل على الكشف الحقيقي تنسجم صحيحه محمد بن قيس مع الكشف الحكمي باعها ابني بغير ابني بعدين الامام قال لذاك انه خذ ابنه وقال قال لذاك انه خذ الوليدة مع ابنها ثم نعشده مشتر الوليدة فعلمه الامام انه انت اخبس ابنه حتى ينفذ لك خب هذا واضح في انه اذا هذا التنفيذ الاخير يكشف ولو كشفا حكميا ولهذا يرجع ابن الوليدة مع الوليدة الى المشتري خب رجوع الوليدة واضح حتى على الكشف لكن رجوع ابن الوليدة على اي اساس فهذا يدل على الكشف إلا أنه ينسجم مع الكشف الحكمي ما يدل على الكشف الحقيقي بعد أن يشير الشيخ الانصاري رحمه الله إلى هذا المطلب يقول في تتمته عبارته ما أنا كاتب نص بفوارق جزئية أنا مدخلها. في العبارة يعني إذا تدون نص الكلام الشيخ الدوسي الشيخ الأنصاري موجود في المكاسب لكني مع ادخال تغييرات موضحة هالشكل أقول قال الشيخ الأنصاري ما مفاده نعم صحيحه أبي عبيدة الواردة عليكم السلام الواردة في تزويج الصغيرين فطولا الامر بغسل الميراث من الزوج المدرك الذي اجاز فمات للزوجه غير المدركه يعني غسل الميراث للزوجه غير المدركه حتى تدرك وتحلف يقول رحمه الله هذا الكلام هذه هذه الصحيفة في الكشف الحقيقي تدل عليكم السلام تدل على الكشف الحقيقي اذ لولاه لولا الكشف الحقيقي كان المال قبل اجازه الزوجه منتقلا الورثة لو قلنا بالكشف الحكمي خب الكشف الحكمي يتم بعد ان تاتي الاجازه بعد ان تكبر الزوجه وتجيز اما قبل ان تكبر وتجيز الارث منجز الارث قطعي لانه لانه قبل الاجازه خبئ مات وهذا ميت المال موجود طبيعي المال ينتقل الى الورثة لولا لولا لك... لو الكشف الحقيقي لكان المال قبل اجازه الزوجة منتقلا الى الورثة فكان العزل مخالفا لقاعدة تسلط الناس على اموالهم على اساس امام يقول ان اعزلوا فصته فصتها طب الان انتقل الى الورثة وبمختبى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم يجب أن يعطى المال إلى الوارثة ولا يعزل فالحكم بالعزل من غمّن إلى عموم الناس مسلطون على أموالهم يفيد أن العزل يكون لاحتمال كون الزوجة غير المدركة وارثة هذا معناه أنه احتمال وارثية الزوج موجود ولهذا يعزل لها وهذا لا يكون إلا على الكشف الحقيقي بناء على الكشف الحقيقي إجازتها ستكشف عن أنها في ذاك الوقت كانت وارثة فكانه عليه السلام فكان هذا الحكم من الإمام عليه السلام احتياط في الأموال قد غلبه الشارع على اصاله عدم الإجازة خب أصالة عدم الإجازة موجودة واحد يقول الأصب بناء على جريان الإستصحاب حتى بلحاظ المستقبليات يقال استصحاب عدم الإجازة موجود، فعلى كل حال لأن هذا حكم ظاهري، فعلى كل حال المفروض أن يعطى المال للورثة، لكن هذا باعتبار حكم ظاهري، مو حكم واقعي، فالإمام احتياط احتياطا في الأموال، هذا الاحتياط الإمام أو الشارع غلب هذا الاحتياط. على أصالة عدم الاجازه كعزل نصيب الحامل وهذا إلى نظير في الفتح وهو نصيب الحامل الحامل خب وارث يرث وهو وهو لازال في الرحم يرث فاصل كونه وارثا قطعي لكن بنت او ولد فايضا الشريعة هناك حكمت بعزل اكبر مقدار محتمل كنصيب الحامل وجعله اكثر ما يحتمل الشارع كذا جعله ذلك اكثر من ما يحتمل ونحن نعلم انها قبل الاجازة لا تكون وارثة لون الكشف الحريقي أما لو للكشف الحقيقي أصلا ما موارثة وإنما ستصبح بالكشف الحكمي موارثة الآن موارثة الآن ملكم موارثة فكيف يعزل الإذن فهذا دليل على الكشف الحقيقي هذا كلام الشيخ الانصاري رحمه الله المقدار الذي أريد أن أبين كتعليق على هذا الكلام فإن لم اطالب بتكميل البحث أكثر من هذا اقتصر على هذا المقدار المقدار اللي الآن في هذا اليوم أتعلق على هذا الكلام هو أن قاعدة أن سلطنت الناس القاعدة اللي أتى بها الشيخ هنا رحمه الله السند إلى قاعدة سلطانة الناس على أموالهم هذه القاعدة بها ثلاث احتمالات يعني هذه القاعدة من جوابها الشيخ الأنصار ثلاث احتمالات إما, أنه، إما أنها نفترضها قاعدة متصيده من الفقه هذا الاحتمال الأول بناء على هذا الاحتمال خب الإشكال للوارد على الشيخ الأنصاري واضح، وهو أن القاعدة المتصيدة لا إطلاق لها حتى نستطيع أن نتمسك بإطلاقها لإثبات الكشف الحقيقي في المقام أصلا إطلاق ما فيها على المتاق هذا أولا ثانياً أن نفترض أن مصدرها مرسلة عوالي لآلي الوارد بنفس, بنفس النص الناس مرسلطون على أمالهم هذه مرسلة عوالي لآلي بما أنه ما موجود في مكتبتي عوالي لآلي فخرجت من النسخة المحققة من قبل يعني نسخة المكاسب المحققة من قبل مؤسسة الفكر الإسلامي مجمع الفكر الإسلامي هناك شكل قائل قائل من كتاب عوالي لآلي مجلد الثلاثة صفحة 200 و ثمانية الحديث التسعة والأربعين هكذا هناك مكتوب راجع وأنا أولي الله ما عندي بس مخرج نسخة المكاسب نسخة المكاسب الجزء الثالث من ما هو مطبوع من قبل مجمع الفقر الإسلامي المخرج هكذا يقول على كل حال إن كان المدرك هذا خواه جواب واضح جواب أنها لهذه لا حجية أن هذه المرسلة لح لحجة لها وأفضوا إنجبارها بعمل أصحابهم واضح عمل لعل عمل أصحابنا مستند إلى القاعدة المتصيده مثلا من من, من الفقه أو ما شابه. الاحتمال الثالث ان تكون هذه القاعدة قاعدة الناس مسلطون على اموالهم مأخوذة من روايتين طامتي السنة احداهما رواية لا يحلو مع المرء مسلم الا بطيبه نفسه قهارية العادة بعد لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه فيقال هؤلاء الوراء يقولون لا يحل مالنا إلا بطيب أنفسنا وإحنا ما نقبل أنه أعزل أن تعزلوه تعزلو, تعزلو سهم هذه المرة لأنها هذا السهم انما تطالبها إنما تطالبه في وقت في وقت الاجازه بحكم الكشف الحكمي والان احنا الان فعلا مالكون الان بعد ما ما حتى تجيز ويتم الكشف الحكمي وتاخذ الان نحن حقيقة فعلا مالكون ملك حقيقي ما نقبل أنهم تعصي. هذه الصح هذه الصحيحة مصدرها بالشكل الصحيح إذا تردون مصدرها السندي دي بالشكل الصحيح، فمصدرها الوسائل مجلد خمسة بحسب طبعة آل البيت باب ثلاثة من مكان المصلي الحديث الأول صفحة مائتين وعشرين. والرواية الثانية والتي هي أيضا صحيحة السند رواية لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه هذا اللي بالأخير أظن عن الحج إذا أنا ما مشتبه وبالأخير يقول فكيف بعموالنا أظنه عن الحج إساني اليوم ما وهذا وارد في البسائل مجلد تسعة بحسب طبعة آل البيت باب ثلاثة من الانفال الحديث السابق صفحة خمسمية واحد واربعين ان كان هذا هو ان كان الشيخ ينظر الى هذا ومواخذ القاعدة منها هاتين الروايتين فهناك لا يرد عليه إشكال من زاوية سند قاعدة السلطنة أو من زاوية أن قاعدة السلطنة لا اطلاق لها لأنها متصيدة القاعدة المتصيدة لا اطلاق لها من هذين الوجهين لا يرد إشكال على الشيخ المتيقن من الإشكال الذي قد تسجل أنه أن أصل أصل الاستفادة من الكاشف أن أصل استفادة الكاشف بالصحيحات أبي عبيدة قد ناقشناها فيما, فيما مضى ووضحنا أن صحيحه أبي عبيدة إما واضحة في النكاح غير الفضولي وإما على أقل تقديد مجملته لتطرقي احتمالين أو أكثر من احتمالين، على ما شرحنا وكان هذا هو السبب في أنني ما كنت أصن ما كنت كان بنائي أن أتعرض لكلام الشيخ بعدما تحقق أصل أن الروايه لا تدل على الكشف إما أنها واضحة في نفوذ النكاح الأولياء وإما أنها مجملة بناء على تطرق احتمالين أو أكثر فيه. إلى هنا تم بحثي الذي كان بنائه اليوم أشرحين ولكن أنا أخشى سأن أقول هذا الولاكن المحققون الموجودون في المجلس هم يطالبوني بتكميل هذا اللاكن أنا أفتح هنا بابا لبحث آخر وأتركه إذا تسمحوا لي أفتح الباب حتى إذا كان هناك محققون في المجلس يكون باب التحقيق الاكثر هم مفتوحا أمامهم هل يحقق ما لازم ان يعتمدون في كل شيء عليه الباب الذي افتحه امامكم اذا اردتم ان تبحثوا بيناتكم هو انه اذا سلمنا أن الرواية تدل على الكشف. حريقي لحكم من تدل على الكشف. أفرض سلمنا أنه النكاح. نفرض في سطر الرواية في سطر الرواية كان فضوليا لأن الأولياء أولياء عثين لا شرعين. أو على الأقل الأولياء مطلقة اولياء عرفيين أعمل أن يكونوا شرعيين هم أو لا يكونوا إما أن افترضنا أن المقصود فقط العرفيون أو افترضنا أنه لا فليشمل الشرعيين هم لكنها تشمل العرفيون فدلت الرواية على ذلك. وبقينا مترددين حول ان هذا كشف حقيقي او كشف حكمي فاراد الشيخ ان يثبت انه حقيقي بسبب قاعده السلطنه وكان دليله على قاعده السلطنه هالروايات الصحيحه السنه لا يحل لا أحد إن, أن يتصرف في ما لا غيره بغير إذنه أو صحيحة. لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه واحدة. لا يحل أن لا أحد إن, أن يتصرف في ما لا غيره بغير إذنه واحدة ثانية. أفرض أن عدلة السلطة عند الشيخ هذه مو القاعدة الصيادية. يبقى الكلام هنا انه لا شك ان فيما نحن فيه هذا خارج عن الروايات. انما شكنا في انه هل هو خارج تخصيصان او خارج تخصصان ان امنا بالكشف الحقيقي فما نحن فيه خارج تخصيصا رغم انه بالفعل ملك للورثه ونعلم بذلك لان الاجازه بعد ما جايه ملك للورثه لكن خب صحيحه ابي عبيده خصص القاعده تخصيصا وإما أنه لا خصص القاعدة تخصصان ما خصص القاعدة ما نحن في خارج عن مورد الروايتين تخصصان لأن الكشف حقيقي يعني أن, يعني أن صحيحة أبي عبيدة إما أنها تبين تلحظ النكاح غير الفضولي فما نحن في خارج تخصصا أو تبين النكاح الفضولي فما ذكره خارج عن مورده تعينك الصحيحتين عن موردين تلك الصحيحتين تخصصا فهل في موارد الدوران بين التخصيص والتخصص هل نجري اصاله عدم التخصيص او لا نجري فان كنا نجري اصاله عدم التخصيص يتم كما يشرح بعد أن نطوي كل هذه المقدمات وننتهي إلى هذه النقطة يتم كلمة شغلاً صاري لأن الأصر عدم التخصيص ولا يمكن عدم التخصيص إلا بالكشف الحقيقي فيثبت الكشف الحقيقي أما إن قلنا أنه لا لا دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا نجذي أصالة عدم التخصيص لأنه على كل حال هذا المورد خارج عن العام سواء تخصيصا أو تخصيصا لا نجري أصالة عدم التخصيص لو قلنا هكذا فايضا لا يتم كلام الشيخ الأنصار عنده بناء على هذا هم يكون هذا فاثغرة أخرى إن آمنا بعدم جريان أصالة عدم التخصيص يكون هذا ثغرة أخرى في كلام الشيخ العنصاري هذا الباب فتحته لمحقق المجلس إن كانوا محقق في هذا المجلسنا هذا إن كانوا يريدون أن يحققوا أكثر من هذا ويعقبون البحث أكثر من هذا فالباب مفتوح ورأس الخيط لهذا البحث وهذه قلنا فإذا إن شاء الله ما أطالب ب أن أكمل هذه النقطة أكتفى بهذا لأن تعبنا أفنى من من بحث صحيحة أبي عبيدة أبيت بعيا مثلا نبقى في بحث صحيحة أبي عبيدة وإذا توافقون أن ننتقل إلى الفرعين الذين تكرنا أن السيد الخوي رحمة الله عليه خب ندخل في الفرعين أو ما بل... ليه ندخل في الفرعين أو نكتفي فعلاً ما هي المقدار بل... ما تبكير خب لا إذا الأخوة يقولون بعد بكير خب أنا من السيد الخوي فرعين في المقام. الفرع الأول ما يلي لو زوجت المرأة فضولة ثم المرأة قبل الاجازه زوجت نفسها من شخص آخر فهو رد عملي للتزويج الصادر من الفضولي هذا الفرع قال السيد الخوي رحمه الله هذا نوع تصرف ينافل عقد الفضول يريد أن يقول أنه هذا لا يبقى مجالا للإجازة بعد أن زوجت نفسها من شخص آخر لا يحق لها أن تجيز الإجازة العقد السابق. فضو عرفت أن الزوج الذي اختاره لها بالعقد الفطولي أفضل لها من هذا الزوج اللي هي اختارته. تقول خب أنا أجيز ذاك وأنا أم أبني على الكاشف. هذا الزوج الثاني يذهب إلى حيث الأشياء لأنه تم ذاك وهذا لم, لم يبق له مجال يقول السيد الخوي لا هذا نوع تصرف ينافي العقد الفضولي لا محاله فلا يبقي مجالا للإجازة المتأخرة ما تكتب تجيز بعدما ما زوجت نفسها ما تقدر تجيز ذاك إذ لا يمكن تزويج المرأة من زوجين في زمان واحد ولا يمكن أن يقال أن الإجازة المتأخرة تكشف عن أن العقد الثاني وقع على زوجة الغير لا تجيز قرغب نحن قائلين بالكشف والإجازة المتأخرة تكشف أن العقد الثاني وقع على زوجتك غير لا يقال هكذا لأنه إذا قيل هكذا مكتب السيد الخوي يجيب على هذا الكلام إذا قيل هكذا يقال أن المرأة كانت ذات اختيار قبل الإجازة قبل الإجازة كان من حقها أن تزوج نفسها، لأن الإجازة خد بيدها تستطيع لا لا تجيز تستطيع لا تجيز الإجابة م مجبورة على أن تجيز؟ ها؟ لا بعد بعد زواج الفضولي بعد إيه بيد الاختيار كان قبل الزواج الثاني ها قبل الزواج كان بيدا، فإذا أن المرأة كانت ذات اختيار قبل الإجابة قبل إجابة قبل الفو... إجابة العقد الفضولي قبل إجابة قبل إجابة عقد الفضولي كان بيدا لا تجوز فت... فتزوج نفسها كان بيدا هذا. اللاتجوز قبل إجازة العقد الفضولي، فعندئذ تزوج نفسها، فقد زوجت نفسها من الثاني باختيارها، فشملتها العمومات، العمومات، عمومات صحة النكاح، شملتها، وصح ذلك العدد، وبعد ذلك لا يبقى مجال للإجازة المتأخرة، فإنها إنما تصح. من جهة أنها تسند العقد الأول إلى من يعتبر اسناده إليه الإجابة على إيه أساس تصحح عقد الفضولي تصحح على أساس أن ذاك العقد رح يسنّد إلى المجيز ولهذا إلى من له الحق له حق أن يجيز ولهذا تصحح وبما أن هذه الآن متزوجة زواجا صحيحا فليس لها حق أن تجيز اصلا هذا تقريب السيد الخوي إنما تصح من جاتة انها تسند العقد الأول إلى من يعتبر اسناده إليه وبذلك كانت تشمله العمومات عمومات اوفو بالعقود كانت تشمله ومع العقد الثاني كيف تكون الاجازة موجباً لإسناد العقد الأول إلى من يعتبر إسناده إليه الآن بعد أن جاء العقد الثاني فكان من حقها هذا العقد الثاني قبل أن تجيز قبل أن تجيز العقد الفضولي كان من حقها أن تزوج نفسها ولو بأن لا تجيز حتى تقع في موضوع الكشف أص أصلاً لا تجيز كان حقها هذا فإذا هذا العقد الثاني وقع من أهلهم وصدر في صدر من أهلهم وقع في محله وعليه فهذا العقد الثاني صحيح فإذا كان العقد الثاني صحيح كيف تكون موجبة لإسناد العقد الأول إلى من يعتبر إسناد إليه مع أنها زوجة الغير فهذا الإسناد لا يتحقق مع العقد الثاني فلا تشمله العمومات. يعني العمومات التي تريد ان تصحح انك هي ما تشمل واما الادله الخاصه فواضح الادله الخاصه واضح أنها ما تشمل الادله الخاصه شنو هي صحيحه محمد بن قيس وصحيحه ابي عبيد غير خذني بلا شكله اطلاقا لها موارد فيه مسألة منها القبيل فالذكر واضح أنها ما تشمل. يقول الشيخ السيد الخوي لا فرق فيما ذكرنا بين الكشف الحقيقي والحكمي حتى لو أملنا بالكشف الحقيقي ما بقى مجال للإجازة هذا كلام السيد الخوي هذا فكروا فيه ودققوا فيه حتى نبحث إن شاء الله غدا أنه هل هذا صحيح؟ او لا بناء على الكشف الخيري يختلف الحساب هذا نبحثه غدا ان شاء الله